طارنا نحو القتال، وإذا ما أنزل الجو الرصاص، جاوبته بالصلاش الجبال، وإذا الحرب بدت أن يابها، سارعت أطالنا نحو القتال، نتحد الموت لا نخشى وعدا، نطرب الأعداء في سحر النزال.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 إنه خالقنا جل علا ولغير الله لا نحن الجباه لا ولن نخضع إلا للإله منه نرج النصر وهو المرتجاه إنه خالقنا جل علا ليس من مات شهيداً ميتا إنما في جنة الخلد الحياة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 ينير <متدية> يا مجرحي واعلمي ان جرح التاج يؤذي على الجبين بدال الغادرين ما عاد فبالنصر المدين واذا ما تشهيدا فافخري وإذا مَا تَشَاهِدٍ فَبِالْنَصْرِ الْمُبِينِ وَإِذَا, وإذا عَادَ فَبِالْنَصْرِ الْمُبِينِ وَإِذَا مَا تَشَاهِدٍ